Bismillah, Rahman, Rahi. Wein Juridu, eye, Ukhdaruk, eye, in de Hasbeka-law. Wein Levi, eye, srihi, wein Bilmukmini.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 يحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 110. يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين 111. يكن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 TURIDUNA ARADAD DUNYA WA ALLAH YURID AL AKHERAH WA ALLAH AZIZ HAKIM LAULA KITAB MIN ALLAH SABQA LAMASSAKUM FI MA AKHDHTUM ADHAB ما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم.